في ظلال في ظلال السيره غلال يرفضون العلم في سوق الكلمه كلما أقبلت اشهر الحج الثلاثة شوال وذو القعده وذو الحجه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 يصل إلى عكاظ رجل اسمه عباد الدليل يتجول بين البضائع والقصائد والخيام وبصحبته طفله الصغير ربيعه يمسك ربيعه بيد والده تارة ويفلته أخرى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 يخاطب الزعماء والعوام بالطف عبارة يبشرهم برفاه الدنيا ونعيم الآخرة ويقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي عز وجل وله الجنة يشكر حسن ردهم ويصبر على صدهم لكنه ماء يبدأ حتى يشوش عليه صوت قادم من الجحيم صوت أبي لهب يقول يا أيها الناس إن هذا قد غوى فلا يغوينكم عن مآسر آبائكم حارس الغلام هذا يرفض التوحيد يرفض إقرأ يرفض القلم يرفض العلم يلتصق بالعادات حتى لو كانت سجودا لخشبة أو وأدا لأنثى حتى لو كانت سلبا ونهبا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 ويعود عليه السلام إلى مكة ويدخل ذو القعدة فيتكرر المشهد في سوق مجنه ويأتي ذو الحجه ويقام سوق ذي المجاز قرب عرفة فيزداد شر عمه لقربه من مكة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 ولنا لقاء جديد بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله